بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. لا تضغو في الميزان وأقيم الوزن بالكس ولا تفسر الميزان والأرض وضعها للعنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العرف والريحان فبأي آلام اي ربيكما تكذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فباي اي الاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغرفين فبأي آلاء ربكما تكسبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بردخ لا يبغيان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 يردكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فبي آلاء اله ربكما تكذبان أله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السطنان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ونحاكم فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشطت السماء فكانت وردة كذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان، فيوم عيد الله يسأل عذبا به إنس ولا جان. فبأي علاء ربكماتكذبان؟ يعرف المجرمون فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بثيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 على فرش بطائلها من التبرق وجن الجنتين جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاسرات الطرف لم يطمث من إنتم قبلهم ولا جان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 ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان مسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا نضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه ما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ما تكذبان صور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسن انتم قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان عقين على رفطه فخرهم وعبقريه حساب فبي انى آله ربكما تكذبان تبارك اسم ربك تبارك ربك بالجلال